سَمِيعٌ قَوْلَ الطَّاهُوتِ وَيُمِنُّ بِاللَّهِ فَطَهَّرْتَ مِنْ زَكَا الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انْفِصَامَ لَهَا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب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 فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القرم الظالمين